إي يُرِدَّنِ الرَّحْمَانُ بِضُرْدِ الَّذِي لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ إِنِّي إِذَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ إِلَى دَخُولِ الْجَنَّةِ إِلَى دَخُولِ الْجَنَّةِ قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما زلنا على قومه من بعده من جند من جند من السماء وما كنا منزلين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 إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزؤون إلا ما كنتم تعملون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 ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فمستطاعوا مضيهم ولا يرجعون ومن عمّرهم نكسه في الخلق أ فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين